111. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر 112. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 113. أَنْ الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وظهر على اخراجكم ان تولوهم ومن 111. يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 113. الله أعلم بإيمانهن فَإِنَّ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتُوهُمْ مَا أَمْفَكُوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمتقوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا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 أنتم <تصفيق> به